in in وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ يستوي da أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الجنة وصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون غَرُونَ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نُضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ ام من خشيه الله وتلك الأمثالن ضربه للناس عله LOW ANZAM LOW ANZAM مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ لَمْ تَأْنُونْ وَضُرِبَ عَلَى آل النَّاسِ Quru Lawa za l-Qur'ana la jabban li la ra'aytu ghasian وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو <تصفيق> الله هو a <laughs> no ma love Allah la والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله الذين سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور ما في السماوات والأرض تسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم والله الخالق بارئ المصور له الأسماء الحسن يسبح له ما في السماء him in وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ نزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل اب سلام هي حتى ما الفجر I am. Ya kana'udhu wa ya kanasta'in Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahim Al-hamdu ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد نستعين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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم Vai en el mello o ail moun di ali moun o لِين ۚ إِنَّ هَٰذِهِ صِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عليهم multimass <laughs> Da quand lo qui ta vol la loi van fi ho danl نَتُومِمُ مِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزلَ مِنْ قَبْلِكَ فَإِنْ آمَنُوا بِهِ وَعَمِلُوا الله العظيم كنا ننصت خاشعين الى تلاوة مباركة في كتاب الله العزيز تلاها الشيخ محمد صديق المنشاوي